لمي شتات وشتتي مات لمين ولو كنت صعب اللملمة لملميني لو كنت صعب اللملمة تستطيعين لو اني أصعب مسألة حاوليني لو كنت صعب حل واحد من اثنين ياجمعيني صح ياجمعيني لاني كذا ولا كذا شايف الشين لصرت متعذب كذا عذبيني لتحرقيني بجمرة البعد والبين أنتي بقربز قادرة تحرقيني ولا تسمعين الحاقدين الحسودين الناس اللي لهم يسراي كانها يميني معاد يمديني أدور مزايين سدي فراغ اللي بقى مزهي معاد يمديني طمرت الثلاثين نزعلت ورضيت وتزعليني هذا رجاي وبس مع الرد دا الحين أما قهري ولا قهري لنذان بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بن كود 227077A بوح عبدالله